والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفرحون إن الذين كفروا سواء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 خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضا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 وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعلمون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أما ربحت تجارتهم وما كانوا محتدين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 السماء فيه ظلمات ورهد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائف حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطط أبصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب لسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خالقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ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 وَودَ الشِر الذيينَ آمن وَعملِل الصَّالِحاتِأَ لَم جَّّات أَِ لَ جََّاتٍ تَدر مِن ت تحتِهَاأَنهَا كلُل مَا عذِقُ مِنْ آم قالوا قالوا مِن تَمَوَاتِِّزْقَم قَاوا قَا آلَ الذي يُقُنَامِن قَِلُ وَوتُ بِ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 وأن الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاشقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به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 بيرعند قال قدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على سماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكثر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجن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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا دَافِعَ الشَّرِّ إِلَى الْقُرُونِ نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ وَآلِنُوا بِم جلةُُ صَِّقَ لمَا معكُم وَلَا تقُوا أَ وَلا تَابِر بِ وَلاَا تَشَْ بآياتِ ثمَمَنَ قَلَ وَإيا يفَاتَّقون وَلاَا تَلبِسُ الحَّ بِالدابِ وَلتَكتُم الحَّ تُم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكرين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 فِإِذْ جِئْنَاكُم مِّنَ الْبَحْرِ نُذِيقُكُم مِّن عَذَابٍ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ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 ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى ألم نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصارقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم الرمن والسلوى كلوا من طيبات مَا رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وقتائها وقومها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 إِنَّ دِينِ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذَا قُلْنَا لِمَنْ دَاخَتْكُمْ رَجَعْنَاكُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ أُولَ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم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 وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هو أتتخذنا هدوا قال أعوذ لله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما نزلها قال إنه يقول إنها بقرة سلمت اللاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فلمحوها وما كادوا يقالون وإذ قتلتم نفسا فاتارأتم فيها والله مخج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله النوتى وَيُرِيكُم آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ لَمِن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ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 ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ انْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عليكم إخراجهم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 أُولَئِكَ الَّذِينَ اشتَرَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِّ وَآتَيْنَا عِيسَى بِنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدِنَاهُ بِرُوحِ ال أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٍ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْ لَمْ يُصَدِّقُوا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كُفْرَهُمْ فَلَعَنَتِ اللَّه عَلى الْكَافِرِينَ بِسَمَ اشْتَرَوا بِهِ انْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غضب وَإذاَا قِيلَ لَهُم آمِنوا بِمَا أنزَنَ اللهَّهُ قالوا نُؤمنِنُ بِمَا أُنزِنَ عَلَنَا وَيَكفُرونَ بِماَا وَراء وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَراءهُ وَهُو الحَقُّ مُصَدِّقَلِّمَا مهُم قُلفَ لِمَ تَقُتُلونَ أَ بِ اللهَّهِ مِنْ قَبلِلُ إِن كُنتُ مُؤمننين. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى ذِي الْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُ قُلْ بِئْسَ مَا بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُوا الموت, الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْظَالِمِينَ ولا تجد انهم احرص الناس على حياته ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعن المر الفسنه وما هو بمزحزهه من العذاب ان يعن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 مَنْ كَانَ عدوا لله ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال فإن الله عَدُو للِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَسُلِهِ وَجِر لَمِكَال وَجِ لَمِكَلَ فَإِنَّ اللهَّه عَدُِّكافِرِ وَلَقَد أَزَلنا إِلَ كَآياتٍ بَينَاتِ وماَا يَدْرِي بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ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 يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ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 ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 قالوا نَعْبُدُ إلَهَكَ وَإِلَهبائِكَ إبْهِمَ وَإِسمْاهِلَ وَإسحاقَ إ هاحِدَا إلَ هَواحِدَ وَونَحْنُ لَهُ مُسلْمونون تلكَ أَُّةُم قدَ خلَت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 قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاهِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قديم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 أََّ يكُونَ لِنا سِعَلَيكُمْ حُجَّةٌ إِللاا الذي نَظَلَمُوا مِنْهُم فَلاَا تَخْشَهُم وَخْشَونِي وَلأُتَّ نِعممَّةِ عَلَكُم وَلا عََّكُم تهتَدُ كماَمَا أرْرسَلنا فيِيكمُم رَسُولًا مِنْكمُم يَيتْلُوا عَلَكُم آياتنَا وَيُزَككُ. ويُزكِّيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون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 وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائل الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ والهدى, وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أولئك, أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ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 كُلُوا مِن نافِ الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم هذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق دعي لَسَبِروأَ تُ وَُّوهَكُم قِبلَلَ الْ المَشِقِ وَمَغْرِبِ وَلاك الْبِروَمَن آمًَا وَلِ الْ البِرومًا آمَنَ, البر آمن بِاللههِ وَْيَوْمِآ آخرِرِ وَْمَلائكَةِ وَكتابابِ وََّبين.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 وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموخون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَإِتَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَرْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 يريد الله بكم اليسر وَلَا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريبا فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن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 ثم أتم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 وَيَوُعِذُ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا وَتَدْعُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للناس والحج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 فَإِن تَهَو فَإِ اللهَّ غَفُور وَحِيم وَقاتِلُهُم حتىََّ ل تَكُونَ فتْنَةُ وَيَكُونَ الدّين للِلا فَإِن تَهَو فَلَا عُدَوَانَ إِلَّا على اللالمين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 فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة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 من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم نناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً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 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرِ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ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 ويُشهِدُ الله على ما في قلبِه، وهو ألدُّ الخِصَام وإذا تولَّى سعى في الأرض ليُفسِدَ فيها، ويُهلِكَ الحَرْثَ والمَسِي والله لا يُحِبُّ الفساد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 وَنُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةٌ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌّ حَكِيمٌ هل يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ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 قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 وَلَا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك اولائك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحيط قل هو اذن فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ والله سميعٌ عليم لا يُآخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يُآخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفورٌ حليم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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 ولا يحلُّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا إلا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدَّ حدود الله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 ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ضل نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعركم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 Haleem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 نصفا فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علَّمكم ما لم تكونوا تعلمون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 الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم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 إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا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 قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيراً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 فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين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 ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد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 لا إكراه في الدين قد تبين المشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة الوثقال منفصام لها والله سميع عميم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتْبَعُونَ مَا أَنفَقُوا مِن نَّوًى وَلَا أَذًى مَّن نَّوَّلَ أجرهم عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضعة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة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 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ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 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسارة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وَاتَّقُوا يوما ترجعون فِيهِ إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمله لا يستطيع ان يمله فليملل ولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتابوا إلا أن تكون تجارا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 آمَنَ الروسُولُ بِماَا أنْزِلَ إلَهِمِ الرَبِّهِ وَْمُؤمنِنُونَ كلُّ آمنَ بالِله كلُّ آمَنَ بالِناهِ وَملائكَتِهِ وَكُتُ بهِهِ وَرسُِ لا نُفَِقُ بَ أحدَد مِرسُِ وَقالوا سَمِعنَا وَأَوطَعن غُفرْانَك رَبّناَا وَإلَكَ المصير لا يكلف الله نفسا الا حسبها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا